اللهم أعظه من عذاب القبر اللهم اجعله فرطاً وذخراً لوالديه، وشفيعاً مجاباً اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم وابدل هدارا خيرا من داره واهلا خيرا من أهله اللهم اغفر لاسلافنا وافرادنا ومن سبقنا بالايمان